الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد العالمين وإمام الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين قال المصنف رحمه الله والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتتك الجوهر المكنوني سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت وبهذه الأبيات والحديث على النوع الأخير الذي هو الموضوع هو الثاني والثلاثون من أنواع الحديث نكون قد ختمنا هذه المنظومة بحمد الله تعالى وتوفيقه وحسن عونه أولاً قبل أن نعرف الحديث الموضوع أن نتحدث عن حقيقته وأماراته وحكمه لا بد أن نعرف بأن الحديث المردود يكون بسبب من الأسباب فمن تلك الأسباب الطعن في الراوي والتكلم فيه من جهة عدالته ومن جهة دينه ومن ناحية الضبط والحفظ والتيقظ، فأسباب الطعن يقسمها العلماء بعد أن أوصلوها إلى عشرة أو أكثر عشرة أشياء أو أسباب قسموها إلى قسمين قسم منها أو خمسة منها يتعلق بالعدالة والقسم الثاني يتعلق بالضبط، فالاقسام. أو الأسباب التي تتعلق بالعدالة هي الحديث عنها طويل جدا وقد ألف فيه العلماء مؤلفات ضخمة وكبيرة وثرية ومفيدة ونافعة فمن تلك الأسباب الكذب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو التهمة بالكذب هناك الفرق بين الكذب والتهمة بالكذب كما بينت في شفاء التبريح وكذلك من تلك الأسباب التي تتعلق بالعدالة أو الطعن في العدالة الفسق ورابعها البدعه وخامسها الجهالة هذه الأسباب تتعلق بماذا؟ بالطعن في العدالة وهناك أسباب أخرى وهي خمسة الباقية تتعلق في بالطعن في الضبط وهي فحش الغلط وسوء الحفظ والغفله وكثرة الأوهام ومخالفة الثقات, ومخالفة الثقات وسنذكر هنا نوعا من أنواع الأحاديث المرضودة التي هي بالدرجة الأولى التي يكون سبب الطعن فيها في الراوي وهو الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى هذا الحديث الذي يختلقه ويخترعه ويخلقه الكذاب يسمى الموضوع يسمى الموضوع والموضوع ألف فيه العلماء وألفات كثيرة ونظموها وألفوا فيها وتوسعوا وهذا ابن الجوزي ألف فيه مؤلفات يعني كالموضوعات والعلل وألف فيها أيضا العجلوني والسخاوي وألف فيها أيضا ابن تيمية وألف فيها أيضا السيوطي والشوكاني وألف فيها علماء كثر والحمد لله الآن في عصرنا جمعوا كل ما ألف يعني في الموضوع وقد وصل الآن إلى أكثر من عشرين مجلدة ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله سلسلة الضعيفة والكتاب العجيب والنادر والنفيس وكذلك كتاب النافلة للشيخ أبي إسحاق الحويني ولغيرهما هناك مؤلفات كثيرة في الموضوع فالموضوع موضوع اسم مفعول اسم مفعول وكلمه وضع لها معان كثيرة وان كان العلماء يذكرون لها معنى واحدا حيث يقولون من وضع الشيء اي حطه حطه يعني قالوا سمي به لانحطاط رتبته ولتاخره ولاسقاطه بينما اذا رجعنا الى كتب التي اعتنت بالموضوعات نجد أنها تحدثت عن الوضع لغه في مواضع كثيرة وذكرت له معان كثيرة فمثلا يعني الوضع يطلق على الالساق ويطلق على الترك ويطلق على الاختلاق ويطلق على السقط ومنه المرأة وضعت يقولها وضعت إما أسقطت وإما وضعت الولد الجنين ويقال له أيضا وضع عن كذا يعني إذا وضع الدين يعني أسقطه عنه وكذلك يقال اختلق هذا من جهة اللغة ولذلك حتى قال أحد شيوخنا المحدث محمد بن الشيخ علي بن آدم بن موسى الأثيوبي حفظه الله تعالى في كتابه القيم الجليس الأمين في شرحه الكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين فقد قال في الفصل الأول في حقيقة الموضوع وأماراته وحكمه هو اسم مفعول لدى من ضبطه من وضع الشيء بمعنى أسقطه هذا هو المعنى الأول وقيل ألسقه معنى الثاني أو تركه معنى الثالث أو وضع الكلام واختلقه معنى الرابع هو اسم مفعل لدى من ضبطه من وضع الشئاب معنى أسقطه وقيل ألسقه أو تركه أو وضع الكلام واختلقه هذا من جهة اللغة وطبعا كل معنى يحتاج الى شرح ولذلك قد توسع في شرح هذه المعاني بعض العلماء فمثلا يعني إذا رجعتم إلى كتاب لمحات في من تاريخ السنة لشيخنا أبي غداء فقد تحدث هناك وتوسع في هذا المعنى أو في هذا التعريف سواء لغة أو اصطلاحا أو استلاحة وذكر قواعد لمعرفة الموضوع من الحديث وتوسع حفظه رحمه الله تعالى وأيضا عندنا الموضوع من جهتي. الاستلاح يعني اصطلاح المحدثين الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يعني أن تنسب الكذب للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا يقال له الموضوع ولذلك قال حفظه الله تعالى شيخنا وفي اصطلاحهم المحدثين وفي اصطلاحهم هو الذي نسب إلى الرسول مطلقا بئس الكذب بئس كذب. ثم بينا أن أشر, أشر أنواع ضعيف الواهية وبينا أيضا أن الحديث الواهي أو الحديث الموضوع له علامات وضعها العلماء لمعرفة الموضوع لمعرفة الموضوع فإذا الآن بعد أن بينا الموضوع لغة واستلاحا ولم نتحدث عنه متى بدأ الوضع وهل ابتدأ الوضع مع مطلع الأربعين اللي او أو قبلها أو بعدها هذا إن شاء الله يكون الحديث عنها في الدورة الثالثة الدورة الثالثة ولكن الآن يعني نشرح لفظ المصنف من باب أشار فأشار ليس إلا ولذلك قال حفظه الله تعالى بعد أن بينا بأن الموضوع لغة له معان والموضوع استراحا هو الحديث الذي ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا لماذا قلنا مطلقا؟ سواء كان في باب التحليل والتحريم أو في أبواب الترغيب والترهيب أو في الفضائل أو في السير والمغازي وغير ذلك هذا موضوع مطلقا في أي جهة كان وفي أي باب كان وفي أي خانة أدخله وأما ابن عراق فقد قال في التنزيه واستلاحنا هو الحديث المختلق المصنوع المختلق المصنوع فإذا لاحظتم فهذا التعريف مأخوذ من المعنى الأول بمعنى الحط والاسقاط لأن رتبته أن يكون مطرحا ملقا لا يستحق الرفع اصلا أو أن يكون من المعنى الثاني يعني بمعنى الإلساق يعني ملسق بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو أشر انواع الحديث هو الحديث الضعيف الواهي كما قال الخطابي في معالم السنن وكذا الحافظ بن حجر في المقدمة وكذا الزركشي في النكت والمدخل إلى الصحيح للحاكم وقد بين أيضا هذا ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات ونبين هذا أيضا الحافظ بن حجر في النكت وغيرهم كثير بينوا هذا يعني بحال فتح المغيث للسخاوي والتدريب للسيوطي وكذلك في مقدمة تذكيرة الموضوعات وكذلك توضيح الأفكار وهكذا فالخبر الموضوع هو شر أنواعي الضعيف شر أنواع الضعيف ولذلك قال شيخنا أشر أنواع الضعيف الواهية له أمارات تجيك تالية له أمارات تجيك تالية وقد ذكر شيخنا أبو غده معظم هذه الأمارات في كتابه اللمحات وهذه الأمارات والعلامات التي يعرف بها الوضع اولا اقرار الواضع إقرار الواضع نفسه يعترف بأنه وضع هذا الحديث كما اعترف ميصر ابن عبد ربه الفارسي ثم البصري وكما قال نحبان في المجروحين حتى قال بأنه روى الموضوعات عن الأثبات ويضع الحديث وكذا قال أبو داود قال بأنه أقر بوضعي الحديث وقد ذكر هذا ابن عراق في التنزيه في وإلى هذا أشار شيخنا حين قال منها اعتراف واضع كميصرة له أمارات تجيك تالية من اعتراف واضع كميصرة ويقال بانه وضع كتاب العقل ويقال بأنه وضع كتاب العقل وأنتم تعلمون أنه لا يصح في الحديث. لا يصح في العقل حديث وقد وضع فيه كتابا وحتى قال ابن القيم لم يصح في العقل حديث ووضع هذا, هذا الرجل حديث في فضائل القرآن يعني في الصور أما في القرآن جملة وقد ورد فضائل كثيرة في القرآن أما صورة صورة فهذا هو الموضوع ان فضائل القران جمله يعني ثابته بالنصوص الصحيحه وكذا ثابته يعني ورد في بعض الصور ان لها فضائل كثيره وانما ميسر وضع فضائل كل القران سوره سوره الى من سوره البقره الى سوره الناس فقال منها اعتراف واضع كميسره فضائل القرآن أعني صوره لماذا قال أعني صوره يعني معنى أن الفضائل القرآن جملة ثابتة بالنصوص الصحيحة ولكن هو كيقصد الصور يعني وضع, كل وضع لكل صورة حديثا أو أكثر ثم أيضا إذا تبين إذا تبينا كونه واضعا باعترافه يرد جميع ما روى يرد جميع ما رواه وطبعا من العلماء من قال حتى إذا اعترف فلا يقبل اعترافه ولربما اعترف على شيء لم يفعله ليشتهر ليشتهر كما سياتي ان شاء الله على كل إذا اعترف فيرد كل ما ورد وما رواه يرد جميع ما رواه ولهذا قال به يرد كل ما رواه بموجب الإقرار إذ أبداه يعني إذا تبين وضعه بإقراره يرد حديثه ذلك وهل يرد كل ما رواه من الحديث هذا قال من العلماء من قال يرد كل ما رواه من الحديث ولذلك لاحظوا دقة تعبير شيخنا حين قال بموجب الإقرار بموجب اسم المفعول أي بما اوجبه إقراره يعني حيث أقر أنه كاذب يعني أن هذا ليس قبولا لقوله مع اعترافه بالمفسق وإنما هو مؤاخذ له بموجب اقراره وكما تعلمون أن الشخص يؤخذ باعترافه في الجرائم والموبقات كالزنا والقتل والقذف ونحوها وأيضا يستفاد من قوله. شيخنا في هذا البيت أنه جعل هذه الأمارات يعني ليس قاطعة هذه الأمارات يعني كأنه يشير إلى أننا لا نقطع على حديثه ذلك من الوضع لاحتمال كذبه في إقراره نعم إذا انضم إلى إقراره قرائن تقتضي صدقه فيه قطعنا به ولا سيما اذا كان اخباره لنا بذلك بعد توبته ورجوعه إلى الله تعالى ولهذا ومنها ما ينزل منزله اقرار ولهذا اشار الى هذا بقوله كذا إذا تاريخه يكذب مثل الجويبري بئس المذنب يعني من أمارات الوضع المنزله منزله الاعتراف كذيب التاريخ له وذلك بأن يعين المتفرد بالحديث تاريخ مولدي أو سماعه بما لا يمكن معه الأخذ عن شيخه أو أن يقول إنه سمع في مكان يعلم أن شيخه لم يدخله كما سبق أن قلنا بأن هؤلاء وضعوا أحاديث ولما رجعنا إلى التاريخ فضحناهم، أخذناهم بالسنين يروي عن شخص فلذلك يقول له هل رويت عنه بعد موته أو أبو, أبو عيثة ثم رويت عنه أو يقول بأنني أخذت عن فلان في بلدتي كذا وكذا كما قالوا عن عائشة فيقال بأن عائشة لم تدخل إلى تلك البلدة وهكذا يقاس على هذا ما ذكرنا سابقا ما ذكرنا سابقا وكذلك مما ذكروا أن مسألة ما رواه البياقي في المدخل بسند صحيح انهم اختلفوا بحضور أحمد بن عبد الله الجويباري في سماع الحسن من أبي هريرة فروى لهم حديث بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال سمع الحسن ان اختلفوا فقال سمع الحسن يعني يكذب يكذب بأنه سمع الحسن من رسول الله سمع الحسن من, يعني من أبي هريرة هذا كذب والجو يباري هذا بضم الجيم وفتح الواو وفتح الواو هذا طبعا لضرورة النظم والا فضبطه بضم الجيم وسكول الواو الجوباري جوبار يعني جوبار بلا يعني مسيل النهر الصغير هذا بالفارسية إن جو جو أو جواب الفارسية النار الصغير وبار يعني سائلة أو مسيلة هي قرية يعني بهارات ومنها كان محمد أو أحمد من عبد الله التيمي أروضع جويبر يعني هارت اسمها جو جويبر أو جويبر ينسب إلي هذا الكذاب الخبيث أبو علي أحمد بن عبد الله ابن خالد ابن موسى ابن فارس ابن مرداس، التميم الجو، الجويبري الهراوي، هذا كروي عن،, عن ابن عيين وواكع وقد وضع عليهم أحاديث كثيرة ولذلك قال بئس المذنب بئس المذنب هذا مقول القول مقول لقول محذو صفة للجويبري أو حال منه ومنها منها أن يصرح جمع من العلماء يعني تصريح جمع كثير يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب بتكذيب راويه ولهذا قال كذا إذا, إذا, إذا صرح أو كذا إذا صرح من يمتنع كذبهم بوضعه وأجمعوا وأجمعوا يعني بهذا يعلم الوضع إذا صرح بتكذيب راويه جمع من العلماء مستحيل أن يتفقوا على الكذب أو أن يقلد بعضهم بعضا في الكذب ومن علامته وأسبابه يعني قارنة في حال الراوي قارنة في حال الراوي أي كمن لم يروي عن من لم يدركه هو يقول قال فلان هو لم يدركه كذا إذا قارنة الراوي ترى كما لمدي غياث افترى هذا أيضا يقال هذه من القرائن القصة رياض المعروفة وستأتي إن شاء الله وهذه قصة يعني يذكرها علماء الحديث على أن بعضهم تكلم فيها يعني مشي على إطلاقها يعني صح فيها البعض وفيها زيادة للصحيحة ومن قرائنه أيضا في المروي يعني قرينا أن تكون في المروي يعني كما قال شيخنا حفظه الله كذاك في المروي حيث خالف لمقتضى عقل وحس عرف كذا المشاهدة أو لعادة أو حجة الكتاب أي قطعيات أو لعادتي أو حجة الكتاب أي قطعيتي كذاك إجماع لقطع نسب أو سنة تواترت فاجتنب إذن فرض الراوي برواية يخالف فيها اصول الدين وقواعده العامه ولم يكن في في الاسناد من يتهم بذلك يعني غيره اذا عرف عنه الكذب في كلامه مثلا وان لم يظهر منه وقوع ذلك بالحديث النبوي هذا من امارات الوضع يعني غير واحد القرينه في المروي يعني بحال اللي قلنا المخالفه لمقتضى العقل بحيث ما لا يقبل التق... التأويل أو يلحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة والعادة يعني بحال يكون منافر دلالة الكتاب القطعية أو للسنة النبوية المتواتره أو للإجماع القطعي أما مخالفته للسنة غير المتواتره فلا يكون سببا لوضعه وقد غالطا من قال بانه يكون سببا لوضعه ولذلك الحافظ ابن حجر على هذا وقد اخطا في هذا بعض العلماء فحكم بوضعه بمجرد مخالفته السنه مطلقا كذلك من أمرات الوضع كون الحديث خبرا عن امر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بحضره الجم الغفير ثم لا ينقله إلا واحد منهم مثلا يعني كموت النبي عليه الصلاة والسلام أو كموت أبي بكر الصديق أو كشجاعة علي أو ككرم حاتم ونحوها من المسائل المشهورة المستفيضه المتواتره يعني لا تخفى على أحد فينقلها لنا شخص واحد هذا من علامة الوضع كذاك عن أمر جسيم يعتني بنقله جم غفير معتني أو يلزم المكلفين علمه فانفرد الوحيد نتهمه نعم فانفرد الوحيد نتهمه مفهوم إذ كيف يمكن أن يكون الامر مكلفا به العامة ويأتي شخص واحد يروي لنا هذا الامر اللي هو مكلف به الامه كذلك من الأمارات ركة لفظه ومعناه لأن المعتبر كما قال الحافظ ركة المعنى فحيث وجدت دلت على الوضع سواء كان معها ركة اللفظ أم لا ولكن علامة عليه إنما كان ذلك علامة عليه لأن هذا الدين كله محاسن اما الركامه تدل على الحسن والركاه تدل على الرداء فبينها وبين مقاصد الدين تنافن اما ركته اللفظي وحده فلا يدل عليه علاش الاحتمال ان يكون الراوي رواه بالمعنى فعداه بالفاظ غير فصيحه الا بشرط واحد اذا قال بان هذا اللفظ الذي سمعتم ليس روايه بالمعنى وانما هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام لفظ النبي ومن ركاكه المعنى الافراط بالوعيد الشديد يعني على أمرين صغير على الأمر الصغير أو الوعيد العظيم على الفعل يسير وهذا غالب ما يكون في حديث القصص يعني من صلى يوم الخميس كذا من ركعات فله سبعون دارا في كل دار سبعون ألف بيت في كل بيت سبعون ألف ساري، في كل ساري سبعون ألف جارية، وهكذا ألف ألف ألف يعني سبعون ألف يعني بما لا نهاية له، وإن كان كل شيء له نهاية. إن هذا من علامتي وعمرات الوضع ولذلك قال شيخنا وركة المعنى، يعني ركاة في التعبير، وركة المعنى أو في اللفظ يعني في المعنى ولا في التعبير في اللفظ وركة المعنى كافراط اتى في الوعد باليسير فاحذر يا فتى كذل وعيد لصغيرة كما أكثر ذلك القصاص اللؤامها. يعني يذكرون مثلا سيئة واحدة صغيرة ويقول من فعلها حرم من الجناء ودخل كذا وكذا من أبواب النار وبقي فيها سبعون ألف سناء وعذب بسلاسل كذا وهكذا في وعيد عظيم على صغيرة يعني طبعا نحن لا نحقر الصغائر ولكن يعني أما أن يذكر ويكذب الإنسان ويقول بأنه من نظر نظر فجاء الأولى والثانية فله كذا وكذا من العقاب وله كذا وكذا من النار وله كذا وكذا سنوات والسبعينات أو لا من علامة الوضع يجي واحد الإمام كبير حافظ عنده دراية بعلم الحديث وعنده دراية بالحديث حل إمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن أمعين وإصحاق بن راهوي والبخاري ونحوهن ويقولوا بان هذا الحديث لا أصل له أو هذا لا نعرفه أئمة كبار عظام عند اطلاع على هذا الفن قد بلغوا فيه النهاية هذا من علامة الوضع أو حافظ منتقد ما عرفه أو قال لا أصل له فنعرفه لا أصل له فنعرفه ومن علامة الوضع ايضا الراوي كون راوي اذا كان رافضيا والحديث اللي يروي لنا في فضائل اهل البيت أو يروي حديثا يذم فيه من حاربهم أو يروي حديثا أن من فعل كذا وكذا اعطيا ثواب نبي من الانبياء او النبيين جميعا أو كما يقول الرافض قبحهم الله من زار ضريح الحسين فكأنما حج أو خير ممن حج سبعين حج أو من طاف حول الضريح أو الطواف حول الضريح خير من الطواف حول الكعبة ومن كانت ذنوبه مثل جبري أحد وزار الضريح ضريح الحسين غفرت له ذنوبه وإن كان يهودي أو نصراني أو مجوزيا وهكذا في الأجور السمجة التي يذكرها الروافض قبحهم الله وقد ذكرت أمثلة كثيرة في كتابي كيف تفهم عقيدتك بدون معلم وإلى هذا أشار شيخنا كذا إذا من رافضي ورد في فضل آل البيت نعم المقتدى او ذم من حربهم او ورد يعطى ثواب الانبياء فرددا فرددا كذلك اذا شهد عدلان بانهما يا رجلا يصنف كلاما ثم ينسبه الى النبي عليه الصلاه والسلام فهل يثبت بذلك الوضع ام لا اما ابو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر, بهادر الزركاشي يعني نسبع للزركش لأن زركش كلمة فارسية المعنى ديالها نسج الحرير بالذاب انه كان يشتغل بها قال يشبه أن يجيء فيه التردد في أن شهادة الزور هل تثبت بالبينة مع القطب أنه لا يعمل به لا يعمل به ولذلك قال قال الشيخ هنا وفي ثبوت الوضع حيث يشهد الزركشي قال يجي تردد او تردد ترددات مع قطعنا بانه لا يعمل به لتعمه اتت فتحظل حض لا يحظل حظا المعنى منعه من ماذا من التصرف والحركه في المشي ومن رجل حاضل يعني معنى منعه منعه وكذلك ذكر حفظه الله أن الخبر الموضوع تحرم روايته الخبر الموضوع كما انصى على هذا كثير من علماء الحديث رواية الموضوع معلومة عند المحدثين حرام في أي معنى كان يعني سواء كان الذي وضعه يحرم فيه شيئا أو يحلل فيه حراما أو يرغب أو يرهب أو غير ذلك يعني فإذا الانسان يقصد ذلك فهذا موضوع طبعا لكن هل يأثم؟ الجواب يأثم أنتم تعلمون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو احد الكاذبين أما إذا كان لا يعرف أن موضوع فهذا يعني الاسم دياله ماشي بحال الباقيه النفس باش يحدث بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عليه البحث ولذلك قال والخبر الموضوع يحرم لمن يظن أو يعلم أنه وهن بسند أو لا لأي معنى إلا إذا بينه فاغنى أما إذا روى الحديث الموضوع للبيان هذا هو المطلوب ليحذر الناس منه ويقول بأن هذا الحديث موضوع تنبهوا تنبؤ وبعض العلماء انكر الوضع انكر الوضع وهو غالبا اكثر ما يكون الوضع في الصالحين كما هو معلوم كما سبق ان قلنا وبعضهم انكره هذا عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن كثير حكي عن بعض المتكلمين قال حكي عن بعض المتكلمين إنكاروا وقوع الوضع بالكلية فيقول ابن كثير الحافظ بن كثير وهذا القائل اما لا وجود له او هو في غايه البعد عن ممارسه العلوم الشرع الشرعيه ما عنده علاقه يعني شرعي امي وقد حاول بعضهم رد عليه بانه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم وقال سيكذب علي سيكذب علي وطبعا لانهم استدلوا بحديث ضعيف هو نفسه ضعيف وسياتي الحديث الصحيح بان سيكذب عليا وإذا كذب عليا فعرضوا حديثهم على حديثي أو على كتابي كتاب الله وشيء من هذا القبيل قال العماد يعني ابن كثير أقول فداء إسماعيل ابن كثير قال العماد بعضهم قد انكر وقوع موضوع وهذا أنكرا فرده بعض بانه ورد عنه سيكذب فإن صح السند فلازم وقوعه او هذا يحصل المطلوب ففهمي هذا هذا كله كلام لنظم لشيخنا هذه المنظومه حفظتها خارج السجن الحمد لله وطبعا اذا شئتم حفظها أمليها عليكم. أمليها عليكم ثم ايضا الوضع انواع الوضع انواع وانتم تعلمون ان حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار رواه المئات وقيل ثلاثمئة وقيل تسعين وقيل كلام طويل يعني فيه احتقى الوقت التواطر حديث من كذاب عن عدة من الصحابة تنتخب ولد الجوزي عن تسعين جاء مع الثمانية نعم من أجا فمنهم العاشرة البراراتو وانجل مسعود سغاي بن عقبته. سلمان والمقداد وابن عمر عمر بن عبستو عتبة السري عتبة عمر معاذ جندب أبو قتادة أبي يصحابو وابن اليمان جابر بن سموراه وجابر بن عابسين بن عابسين قد ذكر وابن اسيد وابن عمر والبراء ابو هريره وعمران يرى الى اخره فقد ذكر من رواه من رواه هذا الحديث هي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حتى قال بعضهم وقال قد رواه وقال قد رواه أيضا مالك سلو المعاذ وحبيب سالك كذا أبو بكر سال صبرته كذا أبو هند روا خولته النووي عن مئتين ورد عبد الرحيم قال ذا مستبعد ومن يقول مجتمع العشرة إلا على ذر رده جماعته إذ عنهم ورفعوا اليدين وارد كذا كمسح الخفي خذ يا وطبعا أنتم تعلمون مما تواتر حديث كذب ومن بنى لله بيت محتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفيني وهذه بعض بعضه كما سبق في الدوره الأولى ولكن مع ذلك يعني ما جمع العلماء لأحاديث مضوع كل بالل أني بحل ابن الجوزي ذكر بعض الأحاديث وهي في الصحيح وكذا الشوكاني أيضا الشوكاني ذكر أحاديث في الفوائد دياله وييف صحيح أو صحيحة أو حسنة ولهذا قال الشيخنا وولد الجوزي وضعا أطلقا على أحاديث فبئس منتق لطعن بعض الناس في من قد روى وليس ذلك الحديث قد حوى دل إلى البطلان غير ذلك وذا تشدد فانبذه تاركا بل من روى متهما منفردا فسميه المطروك نيلتا وسمه بذا حذامي الخبر خبري العسقلاني العجيب النظري يعني الحافظ بن حجر حذامي يعني اذا قالت حذامي فصدقوها فالقول ما قالت حذامي القول هذا كنايه على ماذا على ان يسمع أو كلامه يسمع القول بان حذامي كان رجلا على كل الموضوع له احكام فيه احكام أو أصناف أصناف الصنف الأول الزنادقه هم الذين سبقوا إلى وضع الحديث هجموا على شرع الله عز وجل ظالمين لأنفسهم مارقين عن دين الله عز وجل يعني مستخفين بدينه وقاصدين تلبيسهم على المسلمين كعبد الكريم بن أبي العوجاء هذا كان زنديقا وقد اعترف بأحاديث حتى إن ابن عادي إن ابن عادي رحمه الله قال اخذ ابن ابي العوجاء وأتي به محمد بن سليمان بن علي فأمر بضرب عنقه قال والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام وكذلك محمد بن سعيد الدمشقي المصروف في الزندقة واللي قال إذا كان الكلام حسنا لم أبالي أن أجعل له اسنادا لم أبالي أن أجعل له إسنادا وكذلك الحارث بن سعيد الكذاب الذي ادعى النبوة في زمن عبد الملك بن مروان والمغيرة بن سعيد يعني هذا أبو عبد الله الكوفي هذا رافض كذاب دعنه النبوة أيضا فقد قتله ماذا خالد بن عبد الله القصري وهؤلاء المارقة المارقة يعني طائفة مارقة خارجة عن الدين مراقة عن الدين يقال رجل المارق بمعنى الخارج عن الدين ولعنة الله تغدق عليهم يقال أغدق المطر إذا كثر قطره يعني تنزل عليهم اللعنة بالكثرة والزنادقاء جمع الزنديق بكسر الزاي وهو من لا يؤمن بالآخر العاصر فيه من لا يؤمن بالآخرة ولا بالربوبية لله تعالى أو من يبطن الكفر ويضير الإسلام هو الذي يقاوله في زماننا الملحد فقال شيخنا الصنف الأول هم الزندقة الهاجمون الظالمون المارقه حملهم أن يستخفوا الدين فلبسوا على الورى اليقين كابن أبي العوجاء مع محمد والحارثي محمد أنا محمد سعد دمشق والحارث الكذابي بئس المعتاد مغيرة الكفي بئس المارق فلعنه الله عليهم تغديق يعني تكثر ويلي هذا الصنف المبتدع يعني وضعوا أحاديث المبتدع وضعوا الأحاديث المذهب أو تنقيصا وسلبا لمن خالفهم في المذهب وقد ذكروا من ذلك ما رواه ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل مقدمة كتاب الجرح والتعديل عن شيخي من الخوارج أنه كان يقول بعدما تاب انظروا عما تأخذون دينكم فان كنا إذا هاونا امرا سيرنا له حديثا وهذا في الرد على من قال بأن الوضع في الخوارج قليل أو بأن لتشددهم لا يضعون الحديث وهذا غير صحيح هذا مشي قاعدة أغلبية فقد وجد فيه من كان يضع الحديث وقد بينت هذا عندما ذكرت قول أبي داود بأن الوضع في الخوارج قليل جدا ولكن مقارنة مع, مقارنة مع الروافض فالروافض لا نظير لهم في الوضع والكذب ولذلك أجمعوا على كذب الروافض أجمعوا على كذبهم وكذلك رؤوس المرجعة يعني كانوا يضعون الأحاديث لنصرة مذهبهم كما قال الحاكم أبو عبد الله وهذا محمد بن القاسم طالقان هذا من رؤوس المرجعة كان يضع الحديث على مذهبهم يعني نصر طل المذهب وهكذا المبتدعاء أشكال وأنواع وأطياف وحكى ابن عادي أيضا أن محمد بن شجاع الثلجي كان يضع الأحاديث التي ظاهرها التجسيم وثم ينسبها لماذا؟ إلى الحديث بقصد الشناعه عليهم لما بينه وبينهم العداوة المذهبية قبحه الله بمجرد الخلاف يكذب على أهل الحديث ويضع أحاديث ذم لهم تقال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم مشهد صاحب التفسير لأن صاحب التفسير أبو عبد الله وهذا أبو العباس استجاز بعض فقاء أهل الرعي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية فيقول في ذلك مثلا في مساله قياسيه قال رسول الله كذا وكذا ولذلك ترى في كتبهم او ترى كتبه مشحونه باحاديث تشهد متونها بانها موضوعه يعني مصنوعه وهي من وضع البشر يعني مصنوعه باليد لانها تشبه فتاوى الفقهاء ولانهم لا يقيمون لها سندا و طبعا الاحاديث كما كان يقول العلماء الحديث هذا يشبه حديث الفقهاء هذا يشبه حديث الفقهاء يعني هي اصحاب الراي وهكذا ولذلك اشار الى هذا شيخنا فقال يليم يلي مثلا الزنادقه يعني الصف الثاني الان يليم يلي الصف الاول يليم المبتدعون وضعوا لنصرة الراي فبئس المفزع او ثلبي من خلف كابن القاسمي وابني شجاع اللائم الظالم الظالم وبعض آل قال ينسبوا الى النبي ما بالقياس يجلب لذا ترى كتبهم تستمل ما لا يرى بسند يتصل الصرف الثاني الان من اصناف الوضعين قوم اتخذوا الوضع صناعه وتسوقا وتجاره يعني جراء على الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حتى ان احدهم لا يسهر ليلي في وضع الحديث بدل ان يسهر بالصلاة والقيام والتلاوه لكنه يسهر بماذا ليضع الحديث وهؤلاء كبي كابي البخاري وهب بن وهب القاضي وسليمان يعني مثل سليمان بن عامر النقعي والحسين بن علوان وإسحاق لنجيح المراطي كما قال كما ذكره الإمام أبو حاتم بن حبان في مقدمة كتابه الضعفاء والمجروحين ثالثهم من جعلوا البضاعه وضع الحديث بئسه الصناعة قد أصروا فيه الليالي مثلما وهبوا واسحاق بذاك أجرما كذا سليمان بن عمرو وصفه ونجل علوانه فبسنقتف الصرف الرابع قوم من اهل الزودي والصلاح يعني حملهم التدين الناشئ عن الجل على وضع الاحاديث لماذا قصد الترغيب والترهيب ليحث الناس بزعمهم على الخبر احاديث النبي عليه الصلاه والسلام وعلى الخير ويسجرهم على الشر عن الشر وجوز ذلك الكرامية وكذا الصوفية أو بعضهم كما قال حافظ المحاجر وقال أبو حامد الغزالي وهذا من نزغات الشيطان ففي الصدق مندوحة يعني سعى عن الكذب وفيما ذكر الله ورسوله غنية عن الاختراع في الوعظ في الوعظ وبعضهم واحد يعني وضع أحاديث أيضا ولما تتبعوا الأحاديث التي وضعها وصلوا إلى رأس الفتنة الواضع فلما سألوه قالوا ما الذي حملك على هذا قال لما رأيت الناس أقبلوا على المذاين ماذا ابي حنيف أنا ذكر المشتار وضعت لهم أحاديث لأرغبهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا اما أنا لم أكذب عليه انما كذبت له قبحه الله وقال الإمام النووي بأن هؤلاء خالفوا في ذلك إجماع المسلمين إجماع المسلمين الذين يعتد بهم على تحريم تعمد الكذب على رسول الله وعلى أنه من الكبائر وثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فليتبوأ مقعده من النار وبالغ الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد الإمام الحرمين هذا قال بكفر من وضع حديث متعمدا، وافقوا على هذا الحكم أبو الفضل أمذاني بالذال معجمة شيخ ابن عقيل من الحنابلة ابن عقيل شيخ نعوقيل وقال ذهبي في كتاب الكبائر له شي هذا الكتاب لي موجود الان ان هذاك له فيه وغالبا يعني صحته الى ذهبي فيها إن ولا ريب ان تعمد الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في تحليل حلال او تحليل حرام كفر محض وانما شأنه في الكذب عليهما فيما سوى ذلك على كل ولا يلتفت إلى ما تعلق به من الشبه الباطلة في تأويل هذا الحديث أنه ورد في رجل معين لا يبأ إلى قومين وادعى أنه رسول رسول الله إليهم يحكم في دمائهم وأموالهم فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله وقال هذا الحديث وأنه ما أنه حديث لا يصح من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار هذا حديث صحيح هذه الحديث القصة اللي يذكره بأنه أمره بقتله وقصه وقال بأنه هو رسول رسول الله هذه قصة تحدث عنها العلماء بطولنا نتركها إن شاء الله إلى الدورة الثالثة اذا قلنا هذا هو الصنف الرابع قوم النسيب الى الزود من الصالحين ولذلك قال الشيخونا ورابع الأصناف قوم النسيب لزعدي جائلين ذاك ارتكبوا قد وضعوا الحديث في الترغيب للناس في الخير وللترهيب ومن يرى جواز ذا فإنه قد غره الشيطان مرض له لأن في السنة والكتاب غينا عن اختلاق ذلك الذاب وخالفوا إجماع أهل الملتي في حرمة الكذب على ذي السنة وأنه من الكبائر التي ترضي بآليا الى الهوية وبلغ الشيخ أبو محمد محمدي مكفران بها هذا المعتدي والهامذاني له موافق والذهبي له ما يرافق إن حرم الحلال الحلل أوف ضده, ضده وإنما يجي في غيره ومن يقول مؤولا لمن كذب في رجل معين فقد كذب أو حق من قد افترى يقصد, يقصد به عيبا له أو شيء إسلام النبي وكل ما قاله فهو باطل وإن نرى وان ان راسحته مؤول وان راسحته مؤول وكذلك يعني القسم الخامس من الوضاعين يعني الصنف الخامس أهل الاغراض الدنيويه حل قصاص الشحاذين الملحين في المساله هذم ايضا قال فيه شيخنا وخامس الاصناف اهل الغراضي كمن يقص كذب ذمرضي والشاحذين وكذا من يقربوا الأمراء اخذا ما يطلبوا كبعض من قص بأن عمر نرل للإسلام فبإسم افترى ومنهما افتره بعض المعتادي على ابن حنبل ويحيى المعتدي والذهبي انكر الحكاية حكاية الإمام أحمد ويحيى ابن معين وستأتي القصة ولكن أنكرها الذهبي والذهبي أنكر الحكاية فالله أعلم لنا حماية كذاك تكبير أتى من سائل، ثلاثا افتراه غير عاقل كذا غياث لحديث لا سبق زد جناحا بئس له اختلق وصله المدي ببدره فما احسن في هذا ولكن عندما ترك له بذبحه الحمام خفف ما كان عليه من مالم، يعني من أمثلة الوضع ما اورده ابن الجوزي في كتابه قالك بان صنف بعض قصاص زماننا كتابا فذكر فيه ان الحسن والحسين دخل على عمر وهو مشغول فلما فرغ من شغله رفع راسه فراهما فقام فقبلهما وهو قبل كل منهما الفا وقال لهما اجعلان في حل فما عرفت دخولكما فرجعا وشكره بين يدي أبيه مع علي ابن أبي طالب فقال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر بن الخطاب نور في الإسلام سراج لألي الجنه فرجعا فرجع فحدثاه فدعا بدوات رجع الحسن الحسين فحدثا عمر ما سمع من أبيه ما عليه فدعا عمر بدوات وقرطاس يعني كاغيط الورق وكتب في بسم الله الرحمن الرحيم حدثني سيدة شباب اهل الجنه عن أبيه المرتضى عن جديه المصطفى انه قال عمر نور في الإسلام سراج ال الجنه واوصى رضي الله عنه أن يجعل في كفنه على صدره فوضع فلما اصبحوا وجدوه على قبره وفيه صدق الحسن والحسين وصدق ابوهما وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى ال وصحبه عمر نور الاسلام وسراج الجنه وهذا كذبون صراح الله اعلم ان ابطه الجبل ومن أمثلة أخرى ما روى ابن الجوزي بسندي إلى جعفر بن محمد طيالس قال صلى الله أحمد بن محمد ويحيى بن معين في مسجد الرصافة فقام بين أيديهم قاص قام بين أيديهم قاص يقص على الناس فقال هذا القص. حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة منها طيرا من قاره من ذهب وليشه من مرجان وأخذ في قصة نحو من عشرين ورقة فجعل أحمد بن حنبال ينظر إلى يحيى بن معين ويحيى ينظر إلى أحمد فقال له أنت حدثته بهذا فقال والله ما سمعت بهذا إلا الساعة فلما فرغ من قصصه وأخذ القطيعات يعني المكان كيف فرغوا مثلا ياخذون الأعطيات لكن ابن الجوزي قال أخذ القطيعات ولعله أعطيات بدليل أنه جاء في أماكن أخرى أعطيات وجائز يعني قال له أخذ قطعه بمعنى قطعه يعني دراهمه ثم قعد ينتظر بقيتها ما أخذ أعطياته التي أعطيت له قال له إحلي بن المعين بيدي هكذا انظر يحيى بن معين قال له هكذا فينز هكذا بيده يعني كانه ظنا ماذا ظنا جاء متوهما لنا وال سيعطيه فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث قال احمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال له انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل ما سمعنا بهذا يعني ما سمعنا بهذا الحديث قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آل وصحبه فقال الرجل لم أزل أسمع أن يحيى بن معاين أحمقو ما تحققته إلا الساعة كأن ليس في الدنيا كأن ليس في كأن ليس يعني كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معاين ليس في الدنيا يحيى بن معاين وأحمد بن حنبل بن الغيركما فقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن محمد ويحيى بن كتبت عن سبعة عشر كلهم أحمد بن محمد ويحي بن ويحيى بن فوضع أحمد كمه على وجهه يضحك أو غطى وجهه حياء فقال دعه يقوم دعه يقوم فقام الكذاب كالمستهزئ بهما أمشو تشيح مقبح سبحان الله ان هذه الحكاية يعني فيها كلام يعني ابن حبان قال علامة ابن عراق أقرى ابن حبان ثم ابن الجوزي هذه الحكاية. ما ماطعنش في اسنادهما وانكرها الذهبي في الميزان حينما تحدثها على ترجمه ابراهيم بن عبد الواحد البكري فقال لا ادري من ذا اتى بحكايه أخاف اخاف ان تكون من وضعه فذكر الحكاية التي ذكرنا سانفا ومن امثله اخرى ايضا ما روى ابن حبان في مقدمه كتاب الضعفاء عن مؤمل بن إيهاب قال قام رجل يسال الناس فلم يعطى شيئا فقال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن مغير عن ابراهيم قال إذا سأل السائل ثلاثا فلم يعطى فلم يعطى فليكبر فليكبر عليهم ثلاثا وجعل, وجعل يقول الله أكبر الله أكبر ثم مر فذكر ذلك يزيد بن هارون فقال كذب علي الخبيث ما سمعت بهذا قط ما سمعت بهذا قد وايضا ذكروا قصة غياث إبراهيم مع المهدي ذكرها ابن أبي خيثمة في تاريخه انه قال دخل على المهدي وكان المهدي يحب الحمام ويلعب بها فلما دخل فإذا قدامه حمام فقيل له حدث أمير المؤمنين فقال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر أو جناح فأمر له المهدي ببدرة البدرة ببدره ببدره بكسلبة بدرة عشرة ألف, آلف درهم وكل قال أكثر فلما قاما ادبر فقال أشهد على قفاك أنه قفاك الذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المهدي ثم قال المهدي أنا حملته على ذلك ثم أمر بذبحي الحمام ورفض ما كان فيه طيب كذلك النوع السادس قوم وضعوا الحديث لماذا حملهم الشره ومحبة الظهور على الوضع فجعل بعضهم لهذا الاسناد الضعيف إسناد صحيح مشهور وجعل بعضهم الحديث إسناد غير إسناد مشهور ليستغرب ويطلب ومن هؤلاء كما قال الحاكم أبو عبد الله إبراهيم بن اليسع وهو ابن أبي حيا كان يحدث عن جفر الصادق وهشام بن عروه وفيركب حديث هذا على حديث ذاك لتستغرب تلك الأحاديث بتلك الأساند ومنه محمد بن عمر النصيب الكذاب وبهلول, وبهلول بن عبيد وأسر بن حوشب وهذا طبعا بينتنى هذا في في كتابي في أنواع الوضع أنواع الوضع إذن هذا اشار إليه المصنف بقوله أو شيخنا وسادس في قوم وضعوا محبة الظهور فيما اصطنعوا فجعلوا الصحيحة من اسنادي بدل ذي الضعف المهين بادي أو سندا مشتهرا بعكسه ليرغب ليرغب الناس له باسمعه من هؤلاء أسرم بن حوشبي بهلول ابراهيم حمد الغابي ومنهم من لسماع من لسماع ندعى عمل لقاؤه غدا ممتنع كما ابن إسحاق سماعا أفصحا عن ابن يعقوب لذاك افتضح لذاك افتضح يعني منهم من, من ادعى سماع ما لم يسمع على ابن جوزي حدث عبد الله بن إسحاق عن محمد بن يعقوب فقيل له ما تقبل أن تولد بتسع سنين وحدث محمد بن حاتم الكاشي عن عبد بن حميد فقال الحاكم هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشر سنة يعني أنا سمع منه في القبر كذلك الصنف السابع قوم وضعوا الحديث يعني وقع الموضوع في حديثهم ولكنهم لم يتعمدوا الوضع يعني غلطا فيضاف النبي نعم فيضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال وسابع الأصناف قوم وضعوا من غير قصد غلطا فافتجعوا فنسبوا إلى النبي موارد عن صحبه أو غيرهم لذا يرد وكالذي بمن يدس يبتلى يعني إذا دس له كاتبه مثلا ما ليس من حديثه فابطل كابن ابي العوجاء حمد ظلم كذاك قرطمة سفيان احترم أو سفيان اخترم وكاتب الليثي وكاتب الليثي بجاره بولي وكالذي بآفة قذبت لي في حفظه أو كتبه أو بصاره ثم روا بعدولي غير خبره أشد في جميعا ضررا من زهده بين العباد ظهرا يقبل موضوعاتهم كثير ممن على نمطهم يسير ومثلهم من جوز أن ينسب إلى النبي ما بالقياس يجتبى كما قلنا ثم تو ذا الأخير حقا اخفى وغيره أظهر من أن يخفى أو أن يخفى أو أن يخفى أو إن هذه أنواع أو أسباب الوضع وأصنافها وهناك أصناف أخرى سنتحدث عنها إن شاء الله في الدورة الثالثة كذلك المصنف رحمه الله قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع فذلك الموضوع قد ذكرنا بعض الأسباب ثم قال في الخاتمة وقد أتت كالجوار المكنوني سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين باربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت وقد أتت الضمير يعود على ماذا على الأرجوزة على المنظومة اللي قرأناها يعني كائنه كالجوار المكنون الجوار المستور اللي كيكون مستور في صدفه إما لعزتها واما لكثرة فوائدها يعني مع ايجازها واختصارها فقد جمعت أصناف الحديث واتت ابياتها فوق الثلاثين بأربع أبيات ختمت بعد المقصود بالخير وهذه الأبيات يعني عدد الأبيات كعدد أنواع الحديث عدد الأبيات كعدد أنواع الحديث لأن عدد أنواع الحديث 34 نوع يعني الصحيح والحسان والضعيف والمرفوع والموقوف والمقطوع والمسند والمتصل والمسلسل والعزيز والمشهور والمعنعن والمبهم والعالي والنازل والمرصل والغريب والمنقطع والمعضل والمدلس والشاذ والمقلوب والفرد والمعلل والمضطرب والمدرج والمدبج والمتفق والمفترق او المتفق والمفترق والمؤتلف المختلف او المؤتلف المختلف والمنكر والمتروك والموضوع هذه هي المنظومه اللي نظمها البيقوني البيقوني وهي ان شاء الله رغم وجازتها وصغارها فهي مفيده للطالب انها مفيدة للطالب لذلك قال وقد اتت هذه المنظومه يعني المصونه والمحفوظه المنظومه هي المكنونه بمعنى مصونه ومحفوظه في الصدف والمنظومه البيقونيه البيقونية هذه بالنسبه لا ندري ماذا اراد بها بها البلد ام القريه ام الاب ام الجد نسبه الى البيقون جده ولا ابوه ولا قريته ولا البلد ولا البلد ثم قال وعدد ابياتها يعني 34 بيتا حاويه ل 34 قسما من اقسام الحديث وما بقي أدرجناه في في الشرح كل بحسب مقامه فقال فوق الثلاثين بأربعين أتت اقسامها تمت بخير خطمات وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ونرجو الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم من هذه المنظومة المختصرة المفيدة ونساله تعالى حسن التوفيق والعون فله الحمد ومزيد الشكر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين والصلاة والسلام على إمام المرسلين والحمد لله رب العالمين وبهذا نكون قد ختمنا هذه الأرجوزة واليوم يوم ماذا؟ شنو اليوم اليوم؟, اليوم الاثنين إيش إيش حل يوم العجمي. يعني العجمي اليوم شحال والعربي شحال, باش واحد وثلاثين. واحد وثلاثين. والعربي شحال العربي العربي إيش العربي شحال. العربي العجمي. العجمي قلتو شحال. واحد وثلاثين. واحد وثلاثين شهر اليوم العربي الاثنين ستة عشرين عربي يعني صفر 1732 ستة